الحماة التاريخ وإحنا بطالها نقشة بندية ونخوضها هوالها الحماة التاريخ وإحنا بطالها نقشة بندية ونخوضها هوالها نضرب الدنيا لجل عن العراق نضرب الدنيا لجل عن العراق الله دشنت إنشام أجالها الله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 Jag vet inte om الحمد التاريخ وحنا بطالها نخشى بندية ونخوضها هوالها الحمد التاريخ وحنا بطالها نخشى بندية ونخوضها هوالها نقلب الدنيا لجل عن العراق نقلب الدنيا لجل عن العراق الله تشد النشامى ياالها الله تشد النشامى ياالها الله